بوك تو پتناست خمسة عشر خمسة <أوالي> عشر باچه الثمار والمواد الغذائیه <تصفيق> <تسجى> الثمار والمواد يا غودو معي حبه فراوله معي حبه فراوله يا امام كيوي و معي حبه كيوي و يا امام ناراندجو و برتقاله وحبه جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت يا إمام يابوكو معي موزة وحبة اناناس معي موزة وحبة اناناس يا <تصفيق> pravi vochnu salatu انا اعمل سلطة فاكهة انا اعمل سلطة فاكهة يا <تصفيق> jedem قطعة توست انا اكل قطعه توست يا يادم توست سماسلاصم انا اكل قطعه توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع زبده يا يادم مر انا أأكل قطع التست مع زبدأ مربة دمند <تصفيق> انا أكل سندج انا أكل سندج دمندجماين <تصفيق> انا أكل سندج بالماجرين انا اكل ساندويتش بالمرجرين يا يادم ساندويتش سمارغارينوم اي بارادايزوم انا اكل ساندويتش بالمرجرين والطماطم انا اكل ساندويتش نحتاج الى خبز وارز نحتاج الى خبز وارز مي نحتاج الى سمك وستيك نحتاج الى سمك وستيك مي تريبا Ua makaronet spageti ila pizza o makaronete spageti. Šta još trebamo. Mve nahtežu zjedada nale velik. Mada nahtež zijeda and velik. Mi trebamo mrkvu i paradiz za supu. Nahtaju ila žezar wa tamatim li šoraba. Nahtaju žezar wa tamatim li Gdje je supermarket? Ejna supermarket? Ejna supermarket? Molimo vas, posjetite www.book2.d za tekstove i knjigu.